من قبل ربي قبل لها شوق قبل بين قبل قبل هي في قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل هي في عيني هي في ذاتي وأراها وأحب أراها وأصبر نفسي للقاها معجزة ربي يبقاها حرما يزخر بالآياتها معجزة ربي يبقى حراما يسخر بالآيات كم قصة وبداية وبداية ونابع هدايا هدايا لكل نور ذكرى وآية معه كم قصة وبداية قون ونبع هدايا لكل دور ذكرة وآية وحكاية وآية وحكاية